والسماء والطارق أقسم الله بالسماء وأقسم بالنجم الذي يطرق ليلا وما أدراك ما الطارق وما أعلمك أيها الرسول شأن هذا النجم العظيم النجم الثاقب هو النجم يثقب السماء بضيائه المتوهد إن كل نفس لما عليها حافظ ما من نفس إلا وكل الله بها ملكا يحفظ عليها اعمالها للحساب يوم القيامه فلينظر الانسان مما خلق فليتأمل الإنسان مما خلقه الله